النشرة الاخباريه اورن نبض بالحديد واشفي المدا بالوريد اورن نبض بالحديد واشفي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدوله الإسلامية ليوم الثلاثاء عشر من ذي الحجه لسنه 1439 للهجره نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين صد حملة عسكرية للجيش المصري المرتد شرق الشيخ زويد في ولاية سيناء هلكا ومصابين من البكك المرتدين بعمليات لجنود الخلافة في ولاية الشام استهداف الجيش الفلبيني الصريبي في ولاية شرق آسيا البداية من ولاية سيناء صد حملةٍ عسكرية للجيش المصري المرتد شرق الشيخ زويد في ولاية سيناء بفضل من الله وحده تصدى عدد من جنود الخلافة لحملةٍ عسكرية للجيش المصري المرتد للقرب من حاجز الخرافيين شرق الشيخ زويد أمس حيث تم إعطاب جرافةٍ بعبوةٍ ناسفةٍ وأصيب عدد من العناصر كانوا حولها كما تم تدمير عجلةٍ لهم بتفجير عبوةٍ ناسفةٍ ثانية فيما تم استهداف دورية الراجلة بعبوة مضادة للأفراد ما أدى لهلاك عنصرين وإصابة اثنين آخرين ولله الحمد على تسديده ننتقل إلى ولاية الشام هل كانوا مصابين من البكك المرتدين بعمليات لجنود الخلافة في ولاية الشام نبدأ من الرقة تفجير عبوة ناسفة على عجلة للبكك المرتدين بجانب مدرسة الرشيد في مدينة الرقة ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة سبعة كانوا على متنها ولله الحمد والمنة أما في الخير استذاف عناصر من البكك المرتدين بالأسلحة الرشاشه في قرية اليمامة أمس ما أدى لهلاك ثلاثة منهم ولله الفضل وحده كما تم قرب جسر قرية أبو خشب أمس استذاف عنصر من البكك المرتدين بسلاح كاتم ما أدى لهلاكه نسأل الله النكاية فيهم أما في ولاية شرق آسيا استهداف الجيش الفلبيني الصريبي في ولاية شرق آسيا تم بفضل الله وحده تفجير عبوة ناسفة على هامر للجيش الفلبيني الصريبي في قرية داتو أوتسي في مغوينداناو ما أدى لتدميرها وهلاك اثنين منهم نسأل الله أن يكسر الصريب وأهله وإلى ولاية العراق إلى كركوك، استهداف آلية عسكرية تابعة للشرطة الاتحادية المرتدة بعبوة ناسفة قرب قرية البشير جنوب داقوق أمس ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها كما تم قرب قرية غريب في العباسي تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الاتحادية المرتدة ما أدى لإعطابها وهلاك اثنين بينهم ضابط وإصابة ثلاثة بجروح ولله الحمد والمنة أما في بغداد تفجير عبوة ناسفة على عجلة للحشد الرافضي المرتد في منطقة الدورة جنوب بغداد أمس ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة خمسة كانوا على متنها ولله الحمد على توفيقه وأخيرا إلى ولاية الصومال استداف عنصر من المخابرات الصومالية المرتدة بنيران جند الخلافة في ثقاطع سيناي بمدينة مقديشو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 في بلاد شرق اسيا وتقبلوا تحية اخوانكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واشفي المدا بالوريد اورن لبط بالحديد واشفي المدا بالوريد اشبع وحوش الصعيدي من فاطمه الحشودي